إنها <تصفيق> Oh. فسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرنا تدميرا وكم أهلكنا من الغرور من بعد نوح وكفى برب كبير col oh. oh. ويرحمهما كما رحمياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن